بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سايكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخن وستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تنظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي مانه يتزكى وما لأحد عنه من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعدى ولسوف يرضى